يبدو ليله مؤنثا له من العدد مذكر سبعه ليال بينما ايام مذكر العدد مؤنث ثمانيه ايام قال وكذلك العشره الا مقرب كذلك قلنا العشره مقرب لا عدد مقرب كذلك حالها حال ماذا حال ثلاثة الى تسعات من حيث التذكير مع ماذا تراث المعنى طيب ماذا نقول في العشره جاءني عشره وجاءتني عشره نسوه عشره نسوه كيف اذا عشره مثل ماذا مثل الساعه وهكذا ان لم تركب تذكيرا مجديا مع العداد المفردة قالوا ما دون الثلاثة وفاعل كثالث ما دون الثلاثة يعني كم واحد اثنان وفاعل كثالث ورابع على القياس دائما اذا واحد اثنان على القياس يعني مفادقة المعدود من ثلاثة الى عشرة ان لم تركب العشرة فتفالف وتضاد ماذا المعدود. نعم ووزن فاعل كان العدد على وزن فاعل وان كان ثلاثه فما فوق ايضا يطابق ماذا المعدود ثلاثه رجال ولكن اذا جعلنا على صيغه اسم فاعل جاءني رجل هو ثالثهم ثالثهم قلنا ماذا ثالثتهم ام ثالثهم رجل ثالث مطاد قملة ويقرد فاعل او يضاف لمشطق من او لما دونه او ينخذ ما دونه احوال العدد كان على وزن فاعل احوال هذه الصيغه الشاهد ماذا يا اخي ما ذكر لنا من امسام العدد الاصطلاحيه الا ماذا الا ماذا المفرد إلا ماذا؟ المؤمن ما ذكر لنا؟ يعني أشار إشارة إلى ماذا؟ قال وكذلك العشرة إن لم نغتل يعني إذا رفت بس فبحث آخر لكن هل علق عليه او بيس سم بيس طيب يا أخي الآن نشرح ما هو موجود من الحقر الى ما ليس به واكتب الفاظ عدد المفردين في كلمه المفردين مركبة جرت على الخيار تقول ثلاثة عشر عبدا. طيب هذا الضغط الذي كنته مع المقرد فقط مع المقرد تكون الشيء وتحريف الشيء هنا قلنا إشارة إلى ماذا إلى العدد المركبة ثم تنظر ثلاثة عشر عبدان عبد مذكرا طيب فما حفظ تسجيل العدد بالتعنيف ثلاثة عشر عبدا حكمه في الإفراد نفسك في ماذا؟ متة. ثلاثة عشر ثلاثة الآن لو نرفع كلمة عشرة ثلاثة ماذا؟ أعبد ثلاثة أعبد لكن بتعنيف ماذا؟ بتعنيف العدد أم لا العدد لماذا لأنك المعدود بلا إذن الأعداد ما يعني من ثلاثة إلى تسعة من ثلاثة إلى تسعة تضادل ألم وكذلك نفس الأعداد في حال التركيب تضاد ماذا؟ تضادل ثلاثة مع البذكار ثلاثة ومع المؤنث ثلاثة عشرة ماذا؟ ثلاثة عشرة, ماذا؟ ثلاثة عشرة. ماذا؟ ثلاثة عشرة. ماذا؟ ثلاثة عشرة. طيب انا والعدد ماذا جلس الاول من الموسم نعم طيب اذا نكتب الان كملنا هاي الاقسام الثلاث للعدد المفضل هذا الموجود قال اعلم انها الفاضل عدد المفرد قلنا زد كلمة ماذا المفرد اعلم انها الفاضل عدد المفرد على ثلاث يخصة هلنفذ الاعداد المرخبة الاعداد المرخبة على اعداد المرخبة على سبيل. او اسمام الأول يتطابق الثان يتطابق الثان تذكيرا وتعنيكا صدر العدد، صدر العدد وعجزه مع معلمة أحد عشر رجلا الأول مذكر الثاني مذكر والمذكر. أحد عشر رجلا اثنى عشر رجلا مذكر مذكر والمعدود مذكر أما من ثلاثة عشر إلى ستعة عشر فماذا الصدر والعجز يطالع. ماذا نقول ثلاثة عشرة و... وثلاثة عشرة امراض ثلاثة عشرة امراض ماذا؟ يقال هذا الاعداد المركبه اما اعداد العقد يا اقوى فدائما يكون جمع ملفز الثالث يعني تكون جمع ملفزين 20 20 30 30 30, 30. <تصفيق> مع المعدود المذكر والمعدود والمواجهة طيب يا اخي عشرون ثلاثون او ضعون خمسون نعم جملة كفة لكن المعصوف عليه واحد وعشرون رجلا واحدى وعشرون رجلا الاول مطابق طيب اثناني وعشرون رجلا واثنتاني وعشرون رجلا اكثر من هذا ماذا نقول ماذا؟ ثلاثة رجل ثلاثة و عشرون امراض اذا يا اخوة من ثلاثة الى سنعة سواء كان مفردا او مراكمة او عليه. قال. والاول والثاني الواحد والاثنان المطاطحة طيب نعم يا اخوة ترى ماذا قال الثاني ولاته قال الثالث ها هذا الصغر ثاني وثمانا علينا ان نغينا الأب الطقر شيء كيبه ها مطرق الان هو واحد الموصوف به هذه الصفه نعم أيقو الذي جعل الاثنين ثلاثة، جعل ثالثه بثنيني. بثنيني اثنين، جعل الاثنين ثلاثة بينسي، كانوا اثنين من ضمنه، إذا صاروا سبعة، ثلاثة. لكن إذا كان مضاعفا يا أخوة، المضاعف هذا إذا كان بمعنى المضيق، ثانية اثنين، ثالث اثنين، ثالث اثنين أو أربعة ثلاثة، يعني جعلهم. أربعة يجعلهم ثلاثة هذا فيه المضي هذا مضاف وما سيأتي للحال الحال كان يكسب ما دونه الآن الثالثة والرابعة يا أخوة انظروا الثالثة أن يضاف إلى ما دونه الرابعة أن ينصب ما دونه في الحالتين يأتي بعدهما ماذا دونه أم مثله دونه. دونه انظر ثالث سنيني ورابع ثلاثة او رابع ثلاثة منفق بين رابع ثلاثة وبين رابع ثلاثة الاول مضاعف والثاني عامل فيه النصر عامل فيه النصر فان كان مضاعفا هذا بمعنى المضي وبعضهم قال يصلح لماذا لان يكون الحال والمضحوات فان اضر للمضي اما ان ينصب ما فتقول رابع ثلاثه اي يصيرهم اربعه ويجعلهم يجعلهم اربعه الان او المستقبل لكن الاول رابع ثلاثه اي الذي جعلهم ثلاثه ماذا, ماذا؟ في متى في المضي جعلهم اربعه هذا الفرق رابع ثلاثه نعم واحد من الاربعه رابع اربعه دين. هو رابعهم ام هو واحد من الاربعه لا لا, لا, لا رابع اربعه دين. معناه هو رابعهم ام هو واحد من الاربعه واحد من اربعه نرجع الى الثانيه قال النضاط الى ما هو مشتقل منهم فتقول ثانية اثنين ثالث ثلاثة ثلاث، رابع ارضات واحد من اثنين واحد من ثلاثة واحد من ارضات طيب اما ثالث اثنين كانوا اثنين هو عليه قال إن الله ثابت الثلاثه جعل الامر الى ثلاثه متباينين النبي صلى الله عليه واله في البوله اعجازاته طبعا ها نقل الايه اذا قال الذين كفروا ثاني اثنين فجعل الأمر اختلاف طرفين ومتباينين النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وهو ثاني اثنين والطرف المقابل هو الله عز وجل فقال إن الله سال ثلاثة فكان كلام زنتين متريقين رموبية ومروبية نعم واما الآية الثانية فقد سفروا رجالهم زنت واحدا إثقال الثالث، حجقال الثالث، ثلاثة. فكانوا من جنس واحد يجب أن تكون منفصلين ثاني اثنين هو من جنس واحد. ثلاثة من, من الجن e non ci ama, mettetevi nel giro per la giusta della volta, andiamo l'anno prossima. التعجب له صيغة، أتعجب له صيغة، قال له صيغة ثانية ما أفعل زينا وأفعل زينا. أما هذه متعدة صنف، أشوف بأنها مفروضة على الجميع، ما قال لما عن ما ما مستدرون ما مستدرون ما مستدرون أعرض أعرض كان كانت مستدرون لذيذين أعراضي لذي جعلنا فيه شيء شيء عظيم وصف الشيء الذي يفعل نكرة شيء فكره موسى بمعنى الشيء ام لا حق افعل